قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَمَن يُجِبُ الْكَافِرِينَ من عنده فعميت, عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون